بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين بربهم هو الذي خلقكم من صين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم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 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسمنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من سحفهم فأهلكناهم بذنوبهم بدنوب وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 الذين قفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أستخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تَكُونَنَّ من المشركين قل إِنِّي أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 ويوم نحجرهم جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا أَيْنَ تركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن سجنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنقُتَهُمْ وَمَا يَصْنَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْذَفُونَ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بركه قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم انا سائل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 وَإِن كَانَتْ عَلَيْكَ عليك فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَرْجِعَ تبتغي نفقا فِي الْأَرْضِ أَوْ سلما في السماء أَوْ صُلَّمًا فِي شاء الله بِآيَةٍ على شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الجاهلين فَلَا يستجيب مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم ما فرّقنا في الكتاب ما سئل ثم إلى ربهم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 بل إياه تدعون فيكفف ما تدعون إلى الإنشاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لله يتبرعون فلولا اجاؤهم باثنا تضره ولا تنقش قلوبهم وزين لهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم الابواب كل شيء حتى إذا فيحوا بما أوتوا أخذناهم بغشة, أخذناهم بغشة فإذا هم مبلثون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ايتكم ان اخذ الله جمعكم وابقاكم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم ما اله غير الله ياتي به وان كيف نصرف الايات ثم هم يغبطون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرحل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بنا كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خجائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملد إن أكتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا ستفسرون وأنذر به الذين يخافون أن يحجروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يستطون ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فسطر لهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كسب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عنل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتفتدين سبيل المجنين قل إني نهيت أن أعمد الذين تدعون من دون الله قل لا أشتبر أهواءكم قد ظلعت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به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 وهو الذي يتوساكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينذئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحافظين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تبعونه تضرعا وخفية, تبعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الزاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل سربها ثم أنتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تات ارجلكم او يلبسكم شيعا أو يلبسكم سيعا ويريق بعضكم بأس بعض انظر كيف نطرخ الآيات لعلهم يفطهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكير لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرب عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره وإنا ينفي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسالهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وراثوهم الحياة الدنيا به ان تفصل نفس بما كسبت ليس, ليس لها من دون الله ولي ولي ولا شفع وَإِن تعدل كل عدل لا يؤخذ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوهُ بِمَا كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ أَنَا من دون الله اللَّهِ مَا لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد وَلَا آبَائِي بعد بُنِيَّ وَلَا الله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 وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموطنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما اكل قال لا احب الاكلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وشع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به, ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 تلك أجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من مشاها إن ربك حكيم عليم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 واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولسنبر أم, أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن اشترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى شَيْءٌ شيء ومن قال ومن قَالَ قال مِثْلَ مثل ما اللَّهُ الله ولو ترى إلي الظالمون في الموت وَالْمَلَائِكَةُ الموت أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاشِقُ أَجْدِهِمْ أَخْرِجُ أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُدْجَوْنَ عَذَابَ الْهُنِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عن آيَاتِهِ تَكْسَبُونَ وَلَقَدْ جَاءَتُمُ وترثتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقصع بينكم وضل عنكم ما كنتم الله فالق الحب والنوى يخرج الحي الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسدانا ذلك تقدير العزيز العليم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 وهو الذي أنزل من السماء لاء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكلا ومن النخر من طلعها قلوان وجنات من أعناب والزنسون والرمان مستبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعه إِنَّ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله تركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبناس بغير علم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 فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو النطيف الخبير قد جاءكم بطائر من كم فمن أدرت لنفسي ومن علمت عليها ومن علمت وما أنا عليكم بحسن وكذلك مصرف الآيات وللكلود رست ولنضيئنه لقوم يعلمون. استدعنا أُوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرّب عن المشركين. ولو شاء الله ما أسرطوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله هدوا بغير علم كذلك زيننا لكل أمة عملهم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 اَكَنَ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أول مَرَّةٍ فِي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم, وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فيعطينا الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعدوه فدرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة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 وتمت كَلِمَةُ ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع الْعَلِيمُ وَإِن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يفركون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مِمَّا ذكر اسم الله اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَن مما تَأْكُلُوا مِمَّا الله عليه اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكتبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الناس ليوحون لا يوحون الى اولياء ليجادلوكم وَإِنْ أطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, كمن مثله فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ يَجْعَلُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي يرسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 يا معسر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي, آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هالا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لن يكن ربك مهنك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل من درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلق من بعدكم ما يشاء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 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لتركائنا فما كان لشركائهم فلا يطن إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم جاء ما يحصل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرجوهم ولينبتوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرق حجر لا يطعمها إلا من نشاء بدعمهم وأنعام حرمت ظهورها الَّذِينَ لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه فيجزيهم بما كانوا يذكرون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أَزْوَاجِنَا وإن يكن ميشة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله فراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهذبين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إلى أكمر وآتوا حقه يوم حصابه ولا تتركوا إنه لا يحب المسرئين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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتين أم ما استملت عليه أرحام الأنتين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 إلا أن يكون ميتا أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجز أو فصا أهل لغير الله فمن الصر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي بطر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت بُطُورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذنه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا كفّر ربكم دو رحمة واسعة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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أَلَّا تُشْرِكُوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أَوْلَادَكُمْ من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحك ما ظهر منها وما غطنت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 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وطاكم به لعلكم تذكرون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 وتصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم توحمون أَن تقولوا إِنَّمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبينا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 فنجزي الَّذِينَ ليصبحون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصبحون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفه وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحماي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات, ورفع فوق بعض الدرجات ليبلوكم كما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم